وَأَوَا هُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا آئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا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 111. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 112. وكان الإنسان قتورا 113. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إدّائهم فسأل بني إسرائيل إدّائهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا إني لأظنك يا فرعون مثبورا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 119. وعند الآخرة جئنا بكم لفيفا